<تضح das> book 2 63 63 63 postawljanje 2 طرح الاسئله 2 imam hobby ana 3andi hiwaya ana 3andi تنس؟ igram tennis ana al3ab tennis ana al 3 هل عندك هوايه؟ هل عندك هوايه؟ Igram nogomet. انا العب كرة القدم. Ana al'ab kurat al-qadam. Kde je يوجد ملعب كره قدم؟ اين يوجد ملعب كرة القدم؟ بولي ميروكا ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. بولي تاميتودي نوجا ان قدمي ويدي تؤلمانني ايضا. قدمي ويدي تؤلمانني ايضا. كي <تصفيق> يا يوجد طبيب اين يوجد طبيب امام اوتو عندي سياره عندي سياره امام tudi motor عندي Kje je kakšno parkirišče? Ejna južadu mokifu sejarat. Ejna južad mokif sejarat. Imam pullover. Andi sweater. Andi over Imam tudi jopo in hlače iz džinsa. Andi ajdan? جاكيت وبنطلون بنطال جينز عندي ايضا جاكيت وبنطلون جينز كيه يي برالني ستروي اين الغساله اين الغساله امام <تصفيق> كروجنيك معي صحن طبق معي صحن imam nož vilice in žlico ma yi skin shawka wa mil'aqa ma'i skin shawka wa kista saw in popper ayna al-milh wal-filfil ayna